واللهود بالنصر يا ذكرى وحي أحمد حي النبي الهاشمي وأم مِنْهُ تَنْتَكُ تَمْشِي صفا قرب عينا وتبسمي لكتائب التهوى من يثرب الصب <تصفيق> حعَ <تصفيق>